la federa <susurra> عندهم كويس والله خطه قدام ايش بدنا نعمل يا, حاجة. حاجة. بعد يا حاج حاج ابو سيدك يا يسمعني شو تقولوا بدل اللي معلم السيده تصفيق على الحاج السيده يا جماعه الله ايوه بليه بليه اسمعني انا اكيد مفروض تشجعته شو اللي يهمك شو اللي يهمك شو اللي يهمك شو اللي يهمك يا راسه قم قم قم قم قم إذا ما تجيب قم يا خاش قم قم يا خاش وليا رافع إذا ما يضلين وشك ما يجيت ان شاء الله قم قم قم قم خاشوف قم قم قم قم إيه فعلي كل ذلك إيه ما قامت إذا ما تيبني بشاتي وفلوس ودني أوروب وعنه ودو مقادير إيدينا رفو دران؟ عمرو كنو عمرو آه عمرو ويلي